والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنيا وحفدة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هم يَكْفُرُونَ